Alhamdulillah, nõhmaduhu, nõstavimu, nõstavimu, nõstavimu, nõustavimu. Nõudu billahi min šurur onfusna, võmin sajeeaati aamalina. Min yhdii allahe, fela mudil lahe, võmin yudlil, fela haadiy lahe. Võashadu anna ilaha illa Allah, võhda hu, la sharika lahe. Võashadu abaduhu, rasuluhu. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabih vaman tabiha hum bihsan ila yawmiddin amabad Anku sehti mei tafsirki quranki Aga abdullabana Dersi in aayadda tadawata ni afari surati zuhruf Kala Allahü tabaraka Inna al-mucrimina qalada وعا necessary من الص idee في عذاب جهنم doesn't They Fr��rael lacks the nature of theologian they french give your Allah they perspectives Also they are the alumni who widzman 경ступ السstring during everything else you see there are many advantages وما ظلمناهم قالت تعالى الى روح يرير وما ظلمناهم ما انتم من غالذ عذابكم كوريا ولكن كانوا وحي هذههم ظالمينك هو الظلم يحي اي انفسهم نفالكم قد اقظمي اعما شقوم او ايكدغينو سمينين مرتي كلجو او بي رسل الله صابضرا او ايكهر الدين تاس النف تو ذكبو مييرو او كنت نار انكوارا ورادو وحيقول نادي انا اهل النار كي ورادو وين نادي انا اهل النار كي يا مالكو. وقالوا عليه له يا مالكو. مالك ملك إِلَهَا الْمَوْبَرِهِ لِيَضِّهَا حُقْمِيَا عَلَيْنَا كُرْكِنَا رَبُّكَ رَبِّكَا أي بالموت جاري هل نبوح حُقمي والنفط هل نجد عوصيحة قال النالك ملك يبوح الكويري إِنَّكُ بِدِنكَ مَا كِفُورَ كُوِي كُنَّكَ يَنَيَّاتِينَ فِي الْحَذَابِ حَذَبَكَ بِحْبِيسِ قال تعالى لقد جئناكم وقلنا ان لامن بالحق حق ولكن اكثركم بينكين كرهوا وكذبوا وان مع الحق حق ام ابرموا ما وحى الملائكه الى ربهم ام ارن او مكر ا am yasabuna mawahi mumalayn ya anna an-naba la nasmuu ina maqlay sirrahum wa hay qarsaniya wa innahum kukkuda yafqadu wa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 Tebihid, tebihid kuwa absi giri. Waahadana lahtimama yadadka kakunum iya kuubana ilahe rabul alaminu, talaga lai addomadu akira marke tega nii sabtu cei ili. Aayisamlihi ilaha wa Allah aaddee. Aatab ka amal ka ursa mei iya aadal marim taqadda baid Allah aaddee. Marka Allah lesgarab diga. Then see nubudembehe waahallaha sawa اهل شمال هيا روح الى دياري الى السوير وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذع اعير وانكم فيها خالد روح اهل جنان الا ودياري يا ل صوت الماء سي ادوم ان شاء الله سان او مستقبل هذا ما درس ينوو كبلابانا ضك الشقيالك النصيب كدارا اي ادونك الله ام قال لي منافق لي ماذا؟ في استيقائي الدارة كباحة أي أنه يحاولون دياري سيقفك الدراء اللي الدور يأتي بالدارة و أبعروا صفاتها و أبفقها سأسأل الله ما أبو حظينا إلهي سبحانه إن المجرمين بنبيدا ووالدك الدائمة وكفرات أولي بألك الكفرات اللي رجدة منافقين تقنفاقة ووحويا حقيقية اكبر كاكوسوغان يقالبا كواسا لك هذا الله صرته اه نارت اني كوا ريان إليش ان المجرمين دمي ليالك خالدون واقوم كوا ريان في عذاب جهنم نارت جهنم عذاب كده لا يفطر حال ان لغن نفينه انهم ايه حدود ايه كوا وادابك قوا قال لنا صينا اولينيا مانتوا وامانتي مننا سينعمت قال دقيقه حتى لغنيف ما والحال اي لغنيف رين الى الله سبحانه هم اي ابو مبلسون وقق من كل خير فيه ادابك اللي سرقوا استيد ادابك اللي سمك يكون جيران ان هيلا وققفصا قال تعالى الىه ولي وما ظلمناه ما انا ظلمي اذهب كذا ما انا ظلمي بجبي اي سنجل رحال حصنات اي شقيسته هم الظالمين قوى الظلمية أي أنفسك أي أنفسك الظلمية هذا الظلمية هو نفط نفسك الظلمية أو نار الذي يدلجه وشقيه وحينك الظلمية سيد مرحافظت بعمالهم السيئة بعد قيام الحجة عليه وإرسال رسول إليه وأعمال شخم أو أي ايضا الرسول الى الهو الصدر وعسيه عمل كودية اللي أبالي وما كان وما ربك بظلان للأبي الى يدوان وما ضلبي عمل كودية اللي سي الى الهو اللي سبحانه ونزده واق واق ملقى النار النار تبسولك وامرا اتحت كشقي لما يش مسؤول كواحد ابوها ما لقى سو دواقيه نحاريس وقطو استي يا وحي ري الرب المنبرت نفطوا ما تقا وصحا من هارونك ودريمي وعذابك هارونكي سانها قد دريمه انه برينك وصن رب وحن الرب رضا نفطين ما تقا في ما قد هيو اي وحاص وايكطو استي Wa athaw wa al-wakil ya mariku ay wa qalu ya mariku mariku li yaqdi huquqmi wa alayna turkinar rabbuka rabbika ay bil mawt ghayra qawmi yaqdi alayna bi al mawt wa wa alana qadha alayhi ay amatuhu wa qatl akaba alayhi wa qatqa usuhu wa اه او بقى بيو تيرسو حي لقدا رصيده ليقبض على رصيده هو وخا عربي ليربا قضا عليه اي امات وجهدي وكتقالو زين مركا وي دوا قار وحيد ايام مالكم مالغو ليقبض موته حكمي وعليها كركم الربك الربي جاء نفتح لتحقق حقوقي اركن سد الله وضيعه كالواقع لميدي قال المرحوم حسين اين كنرين كما تكون يكون نجان يا تي اي كل عذاب انا بتكون قال تعالى الى الروحين الهي وين مرقاصه انا قلبك اللي عجابه ويقول شيء لا ليس قدر الله هي قال رب العالم روح لي لقد جئناكم وحان إن الله نمذ بالحقها رسولا مني سوى كتابا مني سوى درمي دريق والبعض نشر تغاقلين عضي دريقة كماذا تغاق إيه دريقة نارتا تغاق ولكن أكثركم بدن كين كاري هنا على الحق حق لكن بدن كينو حق وانديد أم أبرم مواعيد الملائكه الالهي بامره العرف عندهم مشي الميصانيه عمران وكان ملائكه دوه احكامك يا استنكو اا قاموا واقهروا واسغوا مكرك اا وايدون الحق يلقي محمد صلى الله عليه وسلم يترعى الملائكه قالوا ملائكه وايدون يموا كل الدنيا ma wahid malaikin amra Makri yasanayan adaq wa al-maut allatidunniya qala ta'ala ilahu khir fainna anaka mublimun fi malaikin anaka ika'a awaq ayyab miskachiri ayankurridain ah ayyab miskachiri wa la wahila mitay sidajaydu yiri wa makaru makram wa makarna makram wa la yashuru ta'ala alla taala ilahu khurim am yahsabuna ma wahayum ma rayna ya anna annahu la nasma'u inna ma laysirum surtu wa ay qalbika ku haya am ay hus shigha ya bi an natrahum fakr show وَمَكْلَيْنَهُ إِلَٰهِهِ وَالْحَال أَيَّامَ مَكْلَيْنَا رُسُلُنَا مَلَائِكَتِنَا وَأَحْمَاشُ الضَّمَدَةِ كَرَيَة يَكْتُبُونَ أَيَّ قُرْيَةٍ لَذَيْنِ اكْتُبُوا لَمَّا مَلَكَ لِنَايِدَ كَجُوبُ أَوْ قُرَيْدَة إِلَى هِنَّ لَمَّا مَلَكَ إِنَّ كَكُور سَمَاء أَسَغَا كِدُكَ الْبَلَام وَلِذَ سَتَرِ الْمَلَكَ و ضمانه و جو ان سبح الله اشه غوره اذن كان وحا سقي لوجيت. مركا الله و كود تعالى تعالى هو الكبير. ان من في عذاب جهنم خالدون. ان المجرمين الذين يال خالدون و كو في عذاب جهنم. نار جهنم عذاب كده. لا يفتر على أن لغن فنين القوة ريان أمن أن لغن فنين ونلغن الصينين والحال أي أن لغن فنين هم عيبوا مبل سورة كوية قوستي من كل خيرك قوستي فيه عداب كده يساكو قوستي وما ظلمهم هما أننا ضلوين الله يري وقدم برعاننا أننا عداب أجر أي شخصين كمان مقصاني ولكن كانوا أيها وحيها بأنهم الظالمين كوة ظلمية نفتودة وكنوا ظلمية بأعمالهم سيئة بعد قيام الزجج عليه وإرصال الغصول إليه أيها النفتودة ظلمية ونرسع شقينات ونادوا واحد الواقع فقروا وحي الاهديوه فقروا واحد الاهديوه يا مالكو مالكو يا مالكو مالكو. لِيَقْضِ الْمَوْتُ حَقُّهُ عَلَيْنَا كَرَّنَا رَبُّكَ الرَّبُّ قَعْ طَالِمَ مَالِهِ حَرِير إِنَّكُمْ مِنكُمْ مَا كَفَرُوا قَوْمَ نَغَانِي يَأْتِيهِ وَفِي الْعَذَابِ عَلَيْكَ بِحَرِيسٌ كُنْ نَغَانِي يُجْوِيهَا قَالَ تَعَالَى إِلَهُ حَرِير لَقَدْ جِئْنَاكُمْ وَإِنْ لَمْ نُمِذْ بِالْحَقِّ حَقٌّ وَلَكِنْ أَذَرْتُكُمْ بَلَكِينُ كَانُوا قَوْمَ عَايَتِينَ الْحَقَّ حَقٌّ أَمْ أَبْرَمُوا وَحْيَ الْمَلَائِكَةِ Fahina annab mulle grimoora kuimberega, jänna hei pokuvedud, ammia samuna ma võhei umma leinia, ammma annab mulle annas maha, jänna maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, maha, قولوا عتقرا ما رسوبا ان كان لله الرحمن الا رحمك حبوا اسما لها وما بسمن و يريد احبوا اسما لها ومصروا الى الهه وكل استهيه هي فعن امي الدين انت اعبدت رضى ريان القول حير الضوف علمه امرك اللقاف سبحان ربي السماوات نستهد دي سؤل لائق الأيام نستههم كفو بينه رب العرش عرش الرب دي سأل نستهى عما يصف روحا قال ده كنت المعنى يانا كنستهى أو أن يكون اللي ولد ولده إن إله ولد يا الشو قال كنت المعنى ده الاله كفو بينهم كنستهى فذاهم هم اسككتك نبيك الصبرة يقود ده في جهلهم والضلالهم جَهَنَّمَ لَهَا بَالِقُهَا الْاسْكَرْدَاش وَيَلْحَبُ هَيْسْكَدَ لَيْلَهُ حَايَارَ حَتَّى يُرَاقُونَ فِيكَ رَكُمَ يَوْمَهُم مَالِكُهُ الَّذِي مَالِكَ يُعِدُّ لِلْوُغُودِنَ يَوْمَ في الأرض دولك نحن سنل وهو الله الحكيم ومفك حق مضبرا في أقواله وأبعاله وشرعه وقدره العليم والله أغالك بضا وحوالك وتبارك وحا خيرك سبط الذي الله لو كان بيسو سبنا ذلك السماوات والأرض وما بينهما إذا ريالك يبولك ينتهب حيثا ما ملكه وعنده الله أكتس أو كريئة. أي الحلم الصحة, الصحة صحة قيامة أغام كيدو أهاضك وإلى الحجل سنة ترجعون الليلين أمنه والله إلى الحصاب الدون ولا يملك من ملكي الذين كوا يدعون قالد أي عابدي ملايك تنبي إساء عزيز من ملكي من دوني ألقائك إسحال أي أهاضي ash-shafa'at irgay li ahad al-ayyu irgay man milkian ma awuda illa man qatum bi yugay kara man man kasu shahida qirai bil haqq tawhid qira wal haal ma qira hum dab qat tawhid ya ya'lamu ma'nahu sayubihi wa la walla la منكما منكما خلقهم ايج ابو ري ولا انساكم هذذا والذي قال على من احد كي خلقهم ايج ابو ري لا يقولون وحين يقولون اكر يا الله اللهنا ابو ري قالت تعالى وحير فانا سيما مع إبادي سأديده إلى الأكالية وقيله وعنده إلا ينتيس وحاء هذا علم الساعة الصحة قيامه إلا وقيله نبقى هذا القيسة علم جيسة أعلى التساعة هذا علم الساعة الوعفة قيله إلا ينتيس وحاء هذا نبقى قوكيسة قوكس علم جيسة أنا بقولك قول له يا ربي ربي قيبيه إن هؤلاء قوم قوم وين قوم كل يعذبننا حتى أنهم إلي قالك على إله وحيد فصفح عن سكجتي سماك صبان وقلوا حافظ السلام أمر أرنكم سلامي وأنا بدلي فصفهم ما ضيع ما يلقونه من البلاء والنكا القولة تبقى عضائيكا إنها الصالب وانا إسكاكت جيسو قول للنبي صوبانا إن كان حدو أسق ما لها رحمان الله رحمانك أولادكم عدوه أمام السقنين فأنا أميك أول العاب الدين إن تعابدك الوهر يأنا يا نقولها قالها أكثر كوم إله إذا مشركين تعربات أيا أسق لعنهم الله وهو الهيئين الملائكة البنات الله وهو الهيئة كرشتانكي ورئيسة وهو المسيح ابن الله وهو الهيئة يهودية وعزير ابن الله كل يقولون الشيادين العريب إلهي ولك وكأنسي هنا مركزا إلى هذه النبي صنوح الكويري سبحانه وعطي رهلا وحق الشيئي دانا وحطي hadal kirila haba elle werat la hala aw bila hala ayabdo ana warmar la inta habdo el arwa adon ilayfa wa ilayhi amra wa huwa ganser lakin sawatana kugu ملائك ورث الله ما إسم ما زي ما وكفر يحر اهداك ليه مارديدي شل ما شرط نقول حرر الشرط لا يلزم الوقوع ولا التوقف هذه الشيء استاذ هذاك اللي هو شرط الوحي شل قال صعيب حتى يجي يقول نك ربناه يتعلم ما قاض مستحيلات شرط الوحي يا مستحيلات إلهي ولد يا شوام مستحيل عيما مستحيل وحال نروح على المرضه بتقتل ومستحيل ما كانش غير المستحيل كان شرط نروح شرط الوقوع حتى عرفتها انك ديكي كارتو ما جواز حتى مكان جواز انا ممكن انه شي حتى مكان شرطه ما كان الا هو لك مرغول ماركه والنفي من تقولها ماركه Aalei üle tegev onnju, like, mees vudel beidu. Ah Subhana rabbi samawati wal ardi, ila yalka yabulka, khalika aburay ee milkiya maammulah, annistaham nistihiddu, wae kefugay, oollega tefugay, yahu Subhana rabbi wal ardi, ila yalka yabulka, rabbi aburay ee mil milkiya maammulah, ayaan nistaham رب العرش عرشك ربك يساين نستهى عما يصفون الوحد قالته قد الماما اياك او اي قد سفين اياه او اه ولد وليه كاساً كن نستهى كاساً كن نستهى يا واحد صلى الله عليه فنروا اسكاكات تقناديك الصباح ياخدوا في جهلهم وضلالهم إله ها ولده وانا الضلال ويلعبها اسكاك اياه وحاطتك كو وضبع قياماً أديراً هذا هو أنه يتعلم حتى يراقوا إنتيكارك الميام يوم هو مالك الذي يحجون الله يقولون يوم منك الله يبوح ويوم هو قيام وهو الله إله ومدك العر وهو الله الذي ومدك إله لعابده في السماء السماء سمدا احد لا نضمن و الله كل جسم سمدا كبجد احد الله يقول كل حق وفي الارض اله و مثل في الارض ملكه يعبد ممكن لا تشو احد الله يقول انا كره اه والله الذي له اولوهه وعبادته الله وامت كل عبادته في السماء صمد معبود نشغل له عابد وفي الأرض دولكه معبود اسجل له عابد كما في وجوده كما هو في السماء المحليه في الصمد الله كل شيء له عابده او عباده اولى هي ملكا سجن له عابد لوخ اراهم ما واحد ضروبك الوعاد ده وواحد الى ضمتني وله الى شيء السواه فصل الى ذات مشي لوحتصو هري او اي صوبت الى علم سمدر كما تشروك انك متي اه فرق او بالى ولدي جري جهمين طيب او اللهم مسلمين في اي نهدين فرقول كم مسلمين مسلمين طه او طغرات قدرات وحمرت قدرات يا صبح لا وفر قناه تعيد اهل الصنعه قدرات يا لوانا اي اهل الضلال والمسمين قدرات يا صبح خاص لا فرق الكوميتشين مسلمين ترى كلمت معهم يا جهميه يا حافظه alorsa سقول كوميتشين قدرات يا صبح لا كلمت معهم وحياضين اي وهو الذي في السماء إله وإله الكرة والكوكب وفي الأرض إله الركرا والكوكب عربي هنا حطاسوا وهو الله الحكيم ومفتاح حكمته بابا في اقواله وافعاله وشق وقضره الله هو القهر والحكم وهو الصنيع والحكم وهو القدر والحكم وهو الحكم يا العلم والله يغفر وهو رب قام مصارخنا اضلمكم من يقول اغفر لكم وتبارك روح الذي ارله La ukilisum are mulku samawati wal ardu wama beinahuma. In a yalkariamul kay inta ubda i mulki mam ku Allah is kai. Wa indu el etis okaya il musaat sa'ataki yama uwaqi, sa'ataki Yama marqa', Allah it'a mahain ub muchut, it qeleq ubmuchut, mala'it mu'ub, مقدر محمد صلى الله عليه وسلم يمركو الجبريل أعز فقر إليه سال أغيب الله قريبه سبحانه وتعالى وعنده الله أنت سوحه هذه المصاعدة ساعد قيامه أغيبه وإنه الله أنت ساعد قيامه أغيبه أنا ترجعونه لمنحن الله وحوال بنعصانه من الكيام مع أم الله لأنه أغيبه من الحصاب الظهر وإنه كمان من الكيام الذين قوه يدعون اي عابدين ولا يملك من كيه الذين قوه يدعون اي غالب عابدين من دور القلقيس الا اي اشفعت رجي لاحد الرجيه غالب غالب ملائك عند صالحين ووجهي كرام الا طفك صفات اصصل الكرامه يا رب حي يا ابو الدرين اللي لا ينحاء وا الشفعاء رحم الله الله الله فصخ الله اسم قال ان تقر الى اللغه الفصحى او الارجيني اد الله اذا ما بينك لكن ما مشرك ما اا وحا يغيره انكم مشركين في مشركتكم باب الكذا اا شرديك كرهوا صفاعد وانك واعتقد انه واحد التوحيد هو ضواقه بالنسبه اصغر وقت لتوحيد اا كذا يمكن صاخذ قف حمانك أمسره على كسوك شفاعته وكل كذاير كسوك من ظف حبوب التوحيد صحب التوحيد ثوبجي مرفوعا له يدك او شفاعته علم مشاركتي اصيرك وشفيعي اراوي لله سبحانه ولا يملك مملكيه الذين قويت تكون غلط اي عبوديه من دون ان تلقي في وومئ الكرام لي حد الا من احد يوجدهم الا من دول اهل من كان سو شهيد بالحق حق توحيد حق التوحيد والحال ما كريمهم بكسو يعلمون اي جرما يمعن توحيد اي نوع معنيه التوحيد ككرامه بك التوحيد تكون واقع قري او جالس بكا صفعه توحيد الا توخيف أو شربية أعلمنا مسلمون ترساس أفصير بل إن من شرير الطبار عن وهو يري وحي معنى هذا أيضا لا يملكوا لذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده إلي أحد معنى هذا وحي هو قال له يعني أن لك الكيسر مأودا إلى الهي أنت سوجاء جيان لحد إلا من شهيد بالحق قف حق قراء مهانا اوهي من شهيد قف قراء مهانا بالحق مركزينه وشهادته قردس بالحق وقرعه هو إقراره وقف قرعه بتوحيد الله إلهي توحيدك سأسألوا ليس لهذا اه innu tawhid ka allakiru. Allah qiro Allah keligis idaale waitu tawhid ya'ni bidhalika qulata lahunni illa man amana ah, Allah humaya Allah Allah wa إن الله كلبس إبادة له ونه يهدى كلبس إبادة له إيهدى أيسا كلبس إبادة له وما يسمعه مطعك أفعله إبدي مطعي <تصفيق> الإمام القردبي أمع الدلالي القردبي أسمىه ليدل على معنيين لما معنى تسا معنى هكو بات أن الشهادة بالحق إن الشهادة أو حق اللقيروه غير ما فيه نفعه قد كو حدث ري إلا ما علم إن علم لرحمن اه كفر بركه وشهاده حق اقرو وهي وان التقليد لا يقني مع عدم العلم بصحه قدم العلم بصحه المقاله ويوري رقابك بدك ان سرعه او قدك ضه ان تبقى له سكوت بهو واح يترى الامر حدو سن الله وهو وتهي المعنى ها او الله كليا يسلم معنا حسب بود او ابويا هيا اذا الله تعالى استعمل ان الله ان اعوذنا انبيئا اعوذنا او ريضا اعوذنا هو شيء كما معنى كهيسد اودت سرها قوي لامام الغربدي ها بدكي سنعكرها فقط بها ينروح وحنا ترنوا الناس ما في قبري ابغى تقولوا على بعضكم اه سمعت الناس يقولون فغوت فقط بها يسمح لنا يسكت يعني وحا الله الله wa as'al de dirado qof an sa sa an shafa'a liha ma'naaha wa radi amamu qurdubuhu li sidida la wa ta shahadullah wa ala al in takarina is alabad mutnay kari ma'a sidida li shahada شهاده ان ابي رباني ف مركه عبد الله اقام اولى حي شهاده ابو لا الله اللهم أبور أبور. الله مبور ويقانين احد تعبور الله هو هو البامرئ واقون سيد وير حافل كثير فيهم يعترفون وهي اقول سيه ابه انه الخالق لكل الله يا انك اشياء ابو ري جميع يا من انت وحده وليك كل دي سر قرين لا شريك له في وخص احد ابو ريس اللوبه يا ابو سجي اه احد ابو ريس اللوبه يا إلا وعرف فعالنا صدابة ينفقون لله بلحية هذا السؤال سكره به إن الله سكره به أبداً سير له وقيله وإنده إله يأتي سوح على هذا إلم قيله نبقى طول كيس طول كس إلمك إلا وعقبه إلمك يسوء أبداً يسوء كسوين قال نبقى كو قولا يا رب ربك يجي إن هؤلاء قوم كل يغنون عن حقر بينه قال تعالى الى غير فصفح عنهم فسكت يس واقول وحاض ترى سلام اي امر ارنت بسلام وانا بدري كلوا وكان اريدك ولو مر المحققين تلحي رضاي ما بسكور معنا يجيء في الفصل وعايت هي جهات كبركو واجبه واجبه والتهين تنوها اخلاق سماوي الى غير ما بي سينطر عبد كدبي او مركس لو باهي مر واحد جري ادو عاد الجازو وقى قمه كدين قال اه واو عبدين حقي معين تيشهاد بكوصة وكالفرصات بكوتي معنا وواجه مالك الوحي صاري معنا يا لما هم آآ ساسي لدينا قول مالا محققين دا. وإذب إلى هاي السمدة الكل سوديتش وكوئت بأمبيا ديس إيو انت الرعب فاصفع سكيكيكيس وغلوحتنا السلام أمر يأجب السلام سلام تدو عما هنتن ومتارك نبت جالي يقوي فصوفا مرضا ما يحلم وقادونا ايما يلقونهم من البلاء والنكاع واعلكما إبلايو يحقوب لغو عبرقاتا أيها أغادتهم قلنا النبيك السورة إن كان للرحمن الله الرحمن كان أبوء السبنال وغلقت العبور وغلقت السبنانين فأنا أني أول العابدين إن تابتك مبهور ريدا لكن هذا العابد ما سأله وغلقت من ملك سبحان رب السماوات والأرض يربيالك يا ربك أبوري رب ربك ابورئ الملكيه مامولا ان استع مخصري الكف بجنك قاب بالارش ارش ربيك ابورئ الملكيه مامولا ان استع اما يسفور وحقالد كتل مايا او احمن ان يكون له ولكم طاسا كنستع فله سغثا نبرس في جنم والضلاله ويلعب هيسكب حتى يراكو انت انتي كلما يا في يومهم بالكره الذي مارك يعدون له يبوها مارك له يبوها ان الله لكل منع اسكاي السنعه سواه هو الله الذي وحده له العند في السماء سمد اللي وفي الأرض وإله ومثل وعرض في الأرض ملكا وهو الله الحكيم والله حكم الضبار العليم والله إلي قبرك وتبارك وحاقيرك سبطي الذي الله له كل جسوسنا ذا ملك السماوات والأرض إلا ريالك إيا ملك إي إي ملك بذي ما ملكه إيا وما بينهما إلا ريالك إيا Waindo al entis or Kariyah waha pusuna e musa atisa atakeyama. Weile al hedges or Kariya Tuluchakunin Elena. Walayam Luku Memilkiya Eledin Kuwayet unagarab ey a budeye Minduni Alakis Alayahan Ashapa atilkiya only إلان مانكو فيريو يويان ما هاني شهيد باكرا بالحق بشهاده الحق شهاده حق او توحي كرا والعلماء قراهم بودكاست قريا يعلمون اي غرانان علم التوحي توحي علمي سي ايغو غرانان ولا ان سالتهم والله الا ما احد في قرطهم ابو ري لا يقولون وحيله يلهي لهي الله الله ابن ابو رك فعنا سيف ايوف يكون المول له الى يضع اللغه اللهيه وقيله وعند لهيتي قيله علم قيله نبقى قول كيسا قول كيسا أوكو قولي نبقى يا ربي ربك يجيو إن هؤلاء قوان قوم الواطف قولك الله يؤمنون عن حقر فما يرين قال تعالى إله فاسفح كي تشيسو عنهم حقو ديسك كي تشيسو فاسفح عنهم سلام امرئ ابيك يقول سلام ويا سلام فاصبر فما ينبغي يحل المرء ما يلقونه من, من البلاء والنكا بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سوره الضحى حام و الكتاب كتاب ينقدر الىه كتاب المبين حق عدين يبعضك عدين Inna annabu enzelnahu Qur'an kawe sootajinu ilahiri Fi leileti Khamen bihdi sajan sootajinne Leileta sa so mubarakati la barakeyye Inna annabu Kuna waan ahannu ilahiri Mundirine udiga Fiha leileta bihdi eeva yufaraku Fiha leileta bihdi eeva wa كل أمر أردت من أنت أمر كأسو حكيم محكم الله سوى أمرًا قال صارت أيا الله قال صارت قال صارت دعسو من عندنا عدنا كأهاتي إننا أنك كنا وعنها نمرسلين كوار حصوش صوت ديره رحم. رحمة لأجل نعريس تنسو من ربك ربك حجي سكاها فينبك صبرا إنه ربك هو السميح ومطمق البدن لأقوال العباء العليم وعلمك البدن بأفعال وحي سمينيا رب السماوات والأرض ومع بينهما نعريس تنسو رب السماوات من رب السماوات والأرض ومع بينهما يريالك يا ذلكم انت يا انت, إنت اودخيدا أود ربك قبور ملكيه ماموله حق يس كاهاق ان كنت نادت مؤمنك ووح يقيننا فايقرو بان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقينين حنيني قلبي على صدري La ilaha mehbud haqlubu aabidin mechurin, illa Allah maharin. Yuhi allawani ole yi, ma yashaa uudan. Wa yumi tu allah uudile, ei eh, ma yashaa Rabbukum huwa Allah, Rabbukum, wa idinkai rabbiin. Wa rabbu aabakum, abayalki nama rabbiin. Abayalki al-aweline, صوره مكيا وحين كهبل هذا المعانيده اي كان جيرين صورك مكيكه اه او اكيد له توحيد ك اركان الايمان ان تبلن وحا لو مغ مغعاه يوم تاتي السماء بالدخان دخان كصلو مغعاه كي كاسه كو فأسى سورة دل مقعب الدخان كواقيقة بسم الله اللهم دي إيسا ينكب بالله سورة دان الله سؤال رحماني نحريست عام كأهد الضمض والحيستان الله سؤال رحماني نحريست خاص كأهد مؤمنين أي حيستان نحريست حامين الله أعلم بمراده والكتاب كتابك ينكبرت إلهي كتابي album biri e haqa adaynay al mudhiri al haqa min al babil haqa adaynay baabil ka hadaynay inna anag unzelnahu wa sawdajnahu ila ayyil kitab fi laylatin habaynay sawdajnay laylatun mubarakatin labaraku khayr kad buri wa laylatul qad ayda khayr kad buri alla وصوره القدر ناكير ان انزلناه في ليله القدر ارك ليله في ليله مباركه وحبينك خير كفلا وبركه برن. بركه لا صوره داصلو شيغو خير من 1000 شهر اليه وحاهم كوم براتك خير بركه, برن. بركة karen kasmi alla qur'an to kushager ramadan ku kujire al ramadan al ramadan qur'an qur'an إِنَّا أَنَّبُّ أَنْزَلْنَيَهُ قُرْآنَ كَوَسُودَتِينَ وَكِتَابَ كَوَسُودَتِينَ في ليلة حبين السودتين حبينك ومباركة للبركية والليل تلقات وخير من ألف شهر فركة الوضان إلا ذلك حبين كاتل السماء إياه كن بلوت إلا السماء كأتر برام إلا هو عيد السبحانه إِنَّا أَنَّبُّ كُنَّا وَحَانَا هَانَيْتَ ايه ومباشرين اونا بشارعيه معناها واحد على النوع عدينه تحكمت او سودتشي كتاب وعدتك حتى القلافة اللي هو اعجاب اللي هو قدك كوة عدية على الرسول الشهو حتى الراعانة الله بشارعيه <تصفيق> الهو عيد سبحانه فيها الليلة اسكرانك اللي سودتشي بحديدة يفرق وحالك لسارة كله امر ارم arqo hakeem muhkam lasuray hakeem kalkan muhkam laa yubaddalu wala yughayyu arqo khulq bil dunya o alla inta qadara sida suluray khaben ka sala kala sara maxal hore kas o layna o ku sanada waxa dhacay oo dhamaad oo ahkaan aq a kan loo mafruud ka laga soo dajiyo amala intii loogu talan galay loo kala adeeyay intii qof barahay alood dibeeyey kulmo oo leh inta Had each other walk so I stand on here not to wakatari. Mani tehla maharin key of taking the katadi, makan key of wakadi, marakaganta quali, and it may be of the russi. Let's get an ask it. That's got it. Impact me алgarid ja чисlика. Ja, kuul j Alanis heuladema jululud uudigaan. Ma tak Labor אח iligepadinnud Uudineil. ridhiti tevi oli näite sesti suost määramandani. Ichistre, esええ, et kelimaud, es tegeja mees äa, esえ يلهو ويقول سبحانه في ح ليله القدر حديثا ليله مباركه ليله يفرقوا وعل كل صار كل امر ارن دم انت ارنك حكيم محكم لا سوى اه يقول حافظ حديثه يربعيفه وضحى حبينت ليله الققم ليله وان نصف اه ليله النصف شعبان حديث صحيفة ملكة آياتك القرآن اللي قولك صح ماهنه صح ماهنه صح ماهنه وليس سيسيراته إذا علامة الشنقيته قولك سوى بادل ماهنه إلا ما هو قول ضعيف لديه ماهو قول ضعيف إلا وابادل للم حيالي يقولون أنه مصوصة آياتك عبد عب وحكوري ماهنه والهبا إلا بادل هنه والهبا وقول بادل قولك إنك السؤمن إمامه السلبك اللي قولك يكري وقالوا ولكن قولك صط او ايت يحديث صحيح كده باطل اه يخد عارف اتوقف اه عارف وقفتك وباطل وقول باطل امم الى هو سبحان امر امر طورح ربك وبنا ما في المدركات خليته يفرط والا كله امر امر كلسار قال لي ها كلسار على كثار وبنان wa akruba man amranta in halala daggo o laga halay in anzalnaahu maf'ul bihi laga halay ola rada amr ma'muran bihi halais am baita also dejin ah and so dejin in ana anzalnaahu so dejin amr ma'muran bihi hala yanni thalais am right o ilugu dagma lays am right so dejin wa hakas alaka halan ihram sad bihat maf'ul li fi'l mahduf a'ni wa hamu tira amran maf'ul al a'ni wa hajuida amran arina mujidaya wa ala wa arin arin kum min indina taynaka sadh amran ma'murun bi hal u ya kitab is materialize and so dejin أَمَرَكَ صُمٌّ مِنَّا من أَتَيْنَاكَ هَذَا الْإِرْهِينِ إِنَّمَا أَنَّكَ كُنْتَ وَاحِنًا هَانُو إِلَٰهِ رَبِّي مُرْسِلِينَ قُوَّتِ رَحُسُلَ رُسُلُ رسول أُذُتَ كِدِينَتَ الْغَارِسِيَّةَ أَنْ صُدِرْنَاهُ إِلَٰهِ رَحْمَةً مَخَارِسْتِرَتَ دِينِ أَبِ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 إيقفك هوادي ساكون صعودة وعن المقلأ وعن أبيه وعن كأب المارينة كيف بدل من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما إذا ريالك إيقلك إيقلك إذا ربك إسكاله إي أموره ما أموره ربك إسحجيسا نحريس كهاتي نحريسها سوا من ربك كهاتي رب السماوات والأرض وما بينهما يران اليلك يبولك ينتو دخايرا رفيق اسكنه ابو ريمام مرا حبك سحبتني من حارس كهابك ان كنت مهديتي موقنينا قو وحي يقيننا هديتي جوابك يا الحف فاعتنوا بان الله صلى الله عليه هي يقينيه طلع يقيننا يضر La ilaha abudu haku me kuul, ailem mechiru, illa huwa Allah ma'an. Ahteru ibada muudan. Irkka, yabulka midnake mechiru. Allah ma'an. Ahteru ibada muudan mechiru. Yuhi allahu ala narih, ey ma yashawu kuddanu. Rabbukum Hu Allah, Rabbukum, wa khanika yedike Wa rabbu aabaitimu, wa abayyelkin mitka apa yalaki al awriruhu rayik qala ta'ala ilahu al khair hamim allah alim bi muradi tirah asagawu qalbadan ma'na u kaga jeedo hadas yamim kas wa al kitabi kitabun kubartu li kitab al mubin haqqan bayna yo badir ka, ka Inna baynay inna anahu anzalnahu qur'an ka wa so da jinay fi laylatin abayna jinay laylala so mubarakatin le barakeeyi oqayke do beranyay inna annahu kuna wahana hanay mundirina ku dadka udiga saasan usodejeene hi laylala sakhide ayu faqul kala sara kullu amrin aridna antis ariku hakimul muhkam la sughay amran ari ayala kala sara amran a'ni waham jeeda amra amra ku jeeda wala kala sara رَحْمَ مَأْمُورٌ بِحَالُ <سؤال> وَيَهْكِتَانْ كُتْبِكَ لَيْسَ <سؤال> عَمْرَامُ سُودَجِينِ إِنَّكَ أَمَرَكُنَ إِنَّ دِينَنَا نَقَتَّنَكَ هَارِقَ إِنَّ أَمْرُكُنَا وَحَنَا إِلَاهِي مُرْسِلِينَ كَوَارُسُ شَصَّادِرَ رَحْمَةٌ لِإِجْلِ <سؤال> الرَّحْمَةِ مَحَالِسْتَ رَغَدَتْ أَنُسُودَجِينِ كِتَابَكَ رَحْمَتُهُ مِنْ العليم والذي هو قال فلا بأفعالهم رب السماوات والأرض وما بينهما إليالك ينوك ينجي انت ورد حيضا ربك أبري اسكرة حدي سينا حريصا سكاهات إن كنتم هدات الموقنين ضد وحي يقين هداته فأيقنوا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله معدود حق لك عبد المجر إلا هو الله ما هنع يحييه الله وعنوا لي ما يشعه وحضانه ويبينتوا اللي ويدنا أي ما يشعه وحضانه ربكم هو الله ربكم وربكم ورب آبائكم أبيانك إنه أبيانك أبيانك أبيانك أولينه الرئيين بل هم قالتوا في شكل شكل نحن يسأيه يكون سبنا بي يلعبونا واسكعنا يا ري فارتقي بسوكنا يوم المال تأتي السماء السماد أي الله إماني بالدخان قيق قيقاس ومبين بيين العقل قيقاس ويكشى الناس بك الدبولة يقول ندتك وحيلي إن هذا كم عذاب وعذاب عذاب كيسو أليم المؤلم شركة عنه ربنا يا ربنا ربك اني يو اكشف عنا العذاب عذاب كنت فيه إنا أنك مؤمنونك وحقر همين أيام نهي قال تعالى إلى وحييري أن الله سيكو سوقنافه اذيكر وين سميت والحال سيكو سوقناتي وين سميت قد جاءهم وعينت رسول مبين رسول رسول مبين بين الرساله رسول لي دي سوى عباده فمت ولو كن اي عن حديثه او قالوا اين هذا معلم هو منك لا من معلم واني وحل سو بربره اقضون ماشي انشوا سو معلم كاس مجنون ولا قال تعالى إلى حويري إن أنك كاشف العذاب عذابك كوي فيدي يا الله قليلا أي زمانا قليلا وقت يرأي يم فيدي إنكم إذن كمعاء الدور كوي كلها بنياتين حمانتا يوما ما لن يومد هذا الشيء مضيش أنقبنا إن البطشة قبشة القبشة الكبرهوين إن أنك منتقمنا كأرسل يا الله إعدادا يرى قومنا شيئا سبحانه وتعالى ايوه دي قلت اللوح دي. اللوح دي دي حقيقه ديت من حقنا اللي يعدي لودي قد حنا مشركين يا غاربو و قد اسكب دلدل مستقبل ككوري ان وحدو ادقان طال تعالى انه يربل اسكب دايهم مشركين تا في شاك شك يكو سويه يقين كواصنا شك يي اقراد و يلعبونا وإسكعي حياريا وإذا كنت بالقيلة وعن سيد جدية يطبقى أنه إسكعي باري خبر بعد خبرنا يلعبونا وخبر لبا وحالنا قبرنا بل إذا كنت لهم في شك يريكو سويا يلعبونا حال إسكعي حياريا فارتقل سبنا بك يوم مال السماء سمد الله إمانا بالدخان قيق قيقاص المبين بيين أو عد بي كان سو يك شنا سبب هذا كان ادعو ادع ادعكم قليل شركه حموتيه ربنا يا ربنا رب غنيه أن وانشف انا العداده عدامكم اللي في ان انه المؤمن حقق والرمين ايام نهايه قال تعالى له وحيري اما له كيف الله سيده ايو سغناتي الذكر اي تذكروا والاتباع والنسي والخالصين رسلنا قد جاءوا اوييت رسول الرسول. رسول رسولكم مبين الرساله الرسول دي صلاحا او خلافه فما مركو يني كقال تولوا اي كيتشستر الرسول كي او اي أو اي مب او قالوا هو نيكاوييت معلمك على صوبر بني ني ادوره ولي بي بي اي ilaahi wa الله qafka la dagaalama ilaahay adduunya aqraba oo ku fageheya ayaw wax isleeyii war oo aad dadka raaqo u galay hidaa xujada inuu ku xogowdo la imaado markaas waxay weey sheegayaan war dadka dad ay sammaan badillo yaa ilay sababto aan quraan kan luqadda arabiga اتيمسك ده يلينكو قرار الله امامه بالضبط وفركه بحيل فهميه بالضبط سكع تغير اليه وحده سانساي فهمي وا الى هي واحد هذا هو لكم معلم وامد وحلصو براي معلمكم مجنون والا انا انا كاشف العبابي انا ككوي في ده قليلا زمانا قليلا قيرا فيدينا انكم يريد كدار عي دون كل كلابهات حماط يوم ما مال النبي اومدا لو شي نفديشو ان قبره النو الباتشه الكبرى وينن كبادني ان اماغا منتقم ركوي شاء الله الذي الله نغقرا الدرس كصصوده ان كلابانين بدخان مبير حلوه دقيقه Di vattiga Ma maadel, kes pitsu oli, saanud tae laulma, sa laulma, sa laulma, sa